غير المغطوب عليهم ولا الظالمين وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطل مكة بعد أن أظهركم عليهم. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا قُوَّ الَّذينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدِيَ مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ مَهِلَّةٌ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُخْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُخْمِنَةٌ كُلَّمْتَعْلَمُ وَهَلْتَفَرُوهُ فتطيبهم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ الذين كفروا من قلوبهم حمية حمية الجليل ما أزل الله سكينة فأزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأزلهم كلمة التقوى وَأَلْذَبَهُم كَلِمَةُ التَّقْوَى وَكَانُوا حَقًّا بِنَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لا تدخلن النسجد الحرام إن شاء الله. آمين محلقين روسكم.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 محمد رسول الله والذين معه أشتاء على الكبار رحماء بينهم سراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورطوانا سيماهم في وجوبهم تَرِنُونُ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ يَضْرِبُهُ الشَّوْكُ فَهِىَ تَهُزُّهُ فَاسْتَغْلَبَهُ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُرْهِقُ الذَّرْعَ يُرْهِقُ